الحمد لله الذي جعل كتابه موعظة وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمه للمؤمنين والصلاة والسلام على من نزل الله عليه أشرف كتاب وجعله تبيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين أما قبل أيها الأحبة فهذه المجالس التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلها سبيلا إلى مرضاته ويجعل ذلك خالصا لوجهه الكريم ويجعل ذلك بداية لهدايات وألطاف يمن بها الكريم علينا وعليكم أيها الأحبة جميعا وان يكون ذلك بداية للحياة مع القرآن والعيش معه أن نتدبره ونتفكر في معانيه ونتبصر بهداياته وننتفع بمواعظه وأحكامه وحكمه ويجعل ذلك سببا لصلاح قلوبنا وأعمالنا وأحوالنا كلها هذه المجالس أيها الأحبة التي سأعرض فيها عليكم إن شاء الله ابتداء من الاستعاذة ثم البسمله ثم الفاتحة ثم البقرة وهكذا مع سور القرآن وآياته نستخرج الهدايات والمعاني والعبر والعظات بعيدا عن التكلفات والمحامل البعيدة وإنما نأخذ ما صح وقرب وذلك أيها الأحبة منه ما جمعته عبر السنين مما أقيده عند النظر في الكتب وجردها كتب التفسير وغيرها ومن ذلك أشياء لربما يستخرجها العبد الفقير بذهنه الكال الضعيف مما يقرب مأخذه ويظهر وجهه من المعاني والهدايات ومن ذلك وهو كثير من تقيته من جملة من الجهود المباركة التي أسأل الله تبارك وتعالى أن يجزي اصحابها خير الجزاء فمن ذلك هذه السلسله بعنوان ليتدبروا آياته والتي يصدر في كل عام منها جزء واحد تصدر من مركز تدبر للدراسات والاستشارات وهي نافعه وهي مرتبه على السور وعلمت انهم بصدد أصدار كتاب يجمعها مرتبا على السور لأن كل كتاب من هذه الأجزاء هو يمثل حصادة عام من واحد كما تعلمون فهو مرتب على السور ولكن تجدون في السنة الثانية والثالثة والرابعة مما اجتمع لهم من سور القرآن فسيجمع ذلك في كتاب واحد يجتمع فيه ما في الأعوام بالسورة المعينة وهذا أنفع للقراء فقد أحسن إلينا أعطونا هذه الكتب بنسخة وورد ليكون ذلك أسهل للاختيار والانتقاء منها بدلا من النقل والكتابة ابتداء كما هو معروف وما في ذلك من ذهاب الوقت والمشقة أيضا ما أنتقيه من الفوائد واللطائف مما جمع من كلام شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله في ثمانية مجلدات في التفسير وكذلك أيضا ذلك المشروع أيضا المبارك الذي رسم عنوانه بالقرآن تدبر وعمل الذي يشرف عليه فضيلة الشيخ خالد السلامه وهذا المشروع مفيد ونافع وانصح الإخوان بالرجوع إليه والانتفاع به لهم موقع في الشبكة استخرجوا من أشهر كتب التفسير الفوائد واللطائف وعملوا ذلك بطريقة وتصاميم تعليمية قامت على ذلك شركة متخصصة في تصميم المناهج التعليمية وقد رأيت جزءا منه الجزء الأول طبع بنسخة صغيرة وقد أتم هذا المشروع وفيما أعلم أنه موجود بكامله على الشبكة حدثوه في الشهور الأخيرة واستدركوا بعض الاستدركات وقد أحسنوا إلينا أيضا فأعطوني هذا المشروع كاملا بنسخة وورد من أجل أن يسهل الاختيار والانتقاء من هذه الفوائد التي ذكروها كذلك أيضا هناك التفسير الذي صدر الجزء الأول منه مطبوعا وهو التفسير المحرر الذي أصدرته هذه الدار المباركة والمؤسسة النقيه التي نحسبها على سنة ومنهاج واضح وهي مؤسسة الدرر السنية فهذا التفسير الذي أخرجوه أو أخرجوا جزءا منه وهم يعملون على إخراجه كاملا وفي كل شهر يكتبون جزءا من أجزائه هذا العمل وهذا المشروع جمعت مادته من عامة كتب التفسير وانتقيت عباراته من أشرف هذه الكتب كلام شيخ الإسلام أو ابن القيم أو الشيخ عبد الرحمن بن سعدي أو الشيخ محمد الأمين الشنقيطي، وقبل هؤلاء كبير المفسرين أبو جعفر ابن جرير الطبري والحافظ ابن كثير هذا بالإضافة إلى الفوائد المتنوعة في كتب التفسير قديما وحديثا جاء ذلك بعبارة سهلة واضحة ميسرة لا تستعصي على القارئ وبمادة علمية نقية نظيفة ليس فيها بدع. ولا اقوال شاذة وليس فيها ذكر الاختلافات والاقوال أو الروايات الضعيفة او الاخبار الإسرائيلية كل ذلك قد جردوا هذا الكتاب منه هذا الكتاب من انفع الكتب يذكرون فيه ما صح من من اسماء السورة ومعنى كل اسم ويذكرون فيه الصحيح من الفضائل كل ذلك تحت عناوين ثم يذكرون أيضا ما وجد من الصحيح من المرويات من أسباب النزول ثم أيضا يذكرون المعنى العام ويذكرون ما في الآية من الفضائل الصحيحة والقراءات المؤثرة في المعنى والمناسبات غير المتكلفة كما يذكرون الغريب من الألفاظ والمشكل من الإعراب كل ذلك تحت عنوين ثم بعد ذلك يذكرون معنى كل آية ثم بعد ذلك يذكرون عناوين الفوائد التربوية ثم يسردونها مرقمة ثم بعد ذلك الفوائد العلمية ويسردونها متتابعة ثم بعد ذلك الفوائد واللطائف البلاغية بعيدا عن التكلف وقد أحسنوا إلينا أيضا فاعطونا هذه الفوائد بنسخة أيضا على الوورد. أيضا هناك حسابات في التويتر تعنى بالتدبر وتختص به فجمعنا ما أمكان جمعه منها ثم بعد ذلك أختار وأنتقي من هذه الفوائد مما لا يكون متكلفا ولا يكون أيضا من قبيل توضيح الواضحات هذه هي المادة التي أعرضها عليكم فالفضل لله تبارك وتعالى اولا ثم ايضا لهؤلاء من اصحاب هذه المشروعات العلميه النافعه حيث تكرموا بارسالها بطريقه يسهل الانتفاع بها اما بعد ايها الاحبه فالله تبارك وتعالى قد تمدح وحمد نفسه تبارك وتعالى على إنزال هذا الكتاب الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عواجا قيما فجعله في غاية الاستقامة كما قال تبارك وتعالى تبارك الذي نزل الفرقان على عبده ليكون للعالمين نذيرا كما جعله ميسرا ولقد يسرنا القرآن للذكر فهل من مذكر؟ جعله ميسرا في ألفاظه وجعله ميسرا في معانيه فاجتمع اليسر من ناحيتيه اليسر في المباني واليسر في المعاني كما ضمنه ألوان الهدايات إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوى فجعله هاديا للتي هي أقوى بإطلاق ولم يقيد ذلك بنوع خاص من الهدايات أو الأبواب التي يهدي إليها فهو يهدي للتي هي أقوى في كل الشؤون مما يحتاج إليه الإنسان في خاصة نفسه وفيما يتصل بالأسرة ذلك المجتمع الصغير ثم بعد ذلك أيضا ما يتصل بالمجتمع الكبير إلى ما فيه صلاح أيضا الأمة بعمومها كما أنه يهدي للتي هي أقوم بعلاقة العبد بربه تبارك وتعالى وخالقه جل جلاله وتقدست أسماؤه ويهدي للتي هي أقوم في علاقة المرء بإخوانه المسلمين وجعله تبيانا لكل شيء ونزلنا عليك الكتابة بيانا لكل شيء وهدى ورحمة وبشرى للمسلمين وجعله في غاية التأثير كما قال الله تبارك وتعالى لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وقال ولو أن قرانا سيرت به الجبال أو قطعت به الأرض أو كل ما به الموتى يعني لكان هذا, لكان هذا القرآن ودعا عباده, دعا عباده إلى تدبره لأن الأسباب صارت مذللة ليسري الفاظه ومعانيه وقوة تأثيره البالغ الذي يصل إلى أعماق النفس إن وجد قلوبا حية وأذانا, وأذانا صاغية كتاب أنزلناه إليك مبارك ليدبروا آياته وليتذكر قلوا الألباب وأنكر على أولئك المعرضين عن تدبره أفلا يتدبرون القرآن أم على قلوب أقفالها افلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا أفلم يدبروا القول أم جاءهم ما لم يأتي آباءهم الأولين فهذا كله أيها الأحبة مما يستدعي النظر إلى التامل والتفكر في معاني هذا الكتاب وهداياته والإقبال عليه إقبال القلب بكليته من أجل أن ينتفع بهذا القرآن الذي أنزله من أجل أن نتدبره فنتوصل بذلك إلى كل ما ننتفع به ونحتاج إليه من أنواع العلوم والمعارف التي نعرف بها المعبود جل جلاله بأسمائه وصفاته نعرفه معرفة صحيحة وكذلك أيضا نعرف بذلك الطريق التي رسمها لعباده من أجل سلوكها ومن أجل أن نعرف الدار التي نصير إليها واحوال الناس في تلك الدار فآخذ كتابه بيمينه وآخذ كتابه بشماله ثم ما يكون بعد ذلك من اللذات والنعيم أو يكون من العذاب والجحيم اسال الله تبارك وتعالى ان يجعلنا واياكم والدينا واخواننا المسلمين من اهل الجنه انه سميع مجيب هذا التدبر الذي نتحدث عنه أيها الأحبة تدور مادته في استعمالاتها الكثيرة المتنوعة إلى معنى واحد يدل على آخر الشيء وخلفه للعلماء كلام طويل وكثير في كتب اللغة وفي كتب التفسير وفي غيرها مداره في أصل هذه المادة على هذه الجملة التي ذكرت بكل الاستعمالات وأصل التدبر في الكلام يكون بمعنى التأمل والتفكر في هذا الذي يسمعه المرء أو يقرأه لكن التدبر بمفهومه العام يكون بمعنى التأمل والتفكر في أدبار الأمور وعواقبها أكذا مداره أما تدبر القرآن فإن من أفضل من تكلم على ذلك وقرب معناه على كثرة العبارات في تفسيره وما ذكره الحافظ ابن القيم رحمه الله حيث قال هو تحديق ناظر القلب إلى معانيه وجمع الفكر على تدبره وتعقله وقريب من هذا عبارة الشيخ عبد الرحمن السعدي رحم الله الجميع قال هو التأمل في معانيه وتحديق الفكر فيه وفي مبادئه وعواقبه ولازم ذلك يعني يجمع هذا والنظر إلى ما وراء الألفاظ من المعاني والعبر والمقاصد الأمر الذي يثمر العلوم النافعة والأعمال الزاكية أعمال الزاكية باعتبار أن جمعا من السلف رضي الله تعالى عنهم فسروا تدبره بالعمل به وامتثاله وما إلى ذلك مما يقع في القلب ويظهر على الجوارح هذه حقيقته ولا تحتاج إلى تطويل أكتفي بهذا القدر في هذا المجلس بقي مقدمة أخرى إن شاء الله تعالى أذكرها في الليلة الآتية ثم أشرع بعد ذلك إن شاء الله في الكلام على الاستعاذة اللهم ارحم موتانا واشف مرضانا وعاف مبتلانا واجعل آخرتنا خيرا من دنيانا أسأل الله تبارك وتعالى أن يتقبل منا ومنكم ويعيننا يعيننا وإياكم على ذكره وشكره وحسن عبادته وان يغفر لنا ولوالدينا ولاخواننا المسلمين وان ينصر دينه ويعلي كلمته انه عزيز حكيم سميع مجيب والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد واله وصحبه